ولا ل موسوعه النابلسي ي ن ا للعلوم ا ل ا ر ب ا ل ل ه م و أ ر ع ن ا إ ل ا ا ل ح ن و ا ل ل ه ي ش ه إنهم د ل ك ا ذ ب و ن ل ا ت ق و م فيه أ ب د ا ل م س ج د أسس ع ل ا م أول ي و تقوم م أحق أن ف ي ه فيه, فيه رجال يحبون أيضا رجال طهر و ا و ل ه يحب النابلسي م ط ه ر ي أ ف ا للعلوم ى ت ق ى ن الاسلاميه ل ه و ن خير أم أ من س بنيانه ع ى ش ف ج ج ر انهار فانهار نار في في به ه أفمن ن أستس ب ا ن على تقوى أ موسوعه من ا النابلسي ر في ر نار جهنم ا و للعلوم ا ا يهدي ل ق الاسلاميه ظ ل م ي يزال ي ا ن ه ا ل ذ بنوا م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 موسوعه ا في ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي للعلوم و ا ق ر ن من أغفى بعهده ا ل ل ه ف ا س ت ب ش ر و ا ب ي ك م ا ل ذ ي ب ه و س م الله و ا ل ر و ز ن الرحيم i Mm-hmm.